وَالْمُقَسِّمِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا I'm I don't know. فَالَهِيَ تَنَافِسُ مُتَنَافِسُونَ وَمِن ذَلِكَ الْجَسْنِ عَيْنٌ يَشْرَبُ الْقَضَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ جَعَلُوا كَانُوا الَّذِينَ آمَنُوا يَطْحَنُونَ وَإِذَا نَخْرُو بِهِ يَنْقَامُونَ وَإِذَا Now I mama